ما يقوله العائد للمريض اللهم اشف فلانا اللهم اشف عبدك ينكا لك عدوا او يمشي لك الى صلاه لا باس طهور ان شاء الله اللهم اشف فلانا ويسميه باسمه اللهم اشف فلانا كفارة وطهور, كثارة وطهور